ان ناشئه الليل هي اشد وطئا وأقوى مقيلا ان الليل هي لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا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 ان لدينا انكلوا وجحيما وطعاما ذا وَعَذَابًا وعذابا اليما ان لدينا انكلوا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما إن لدينا يوم ترجف الأرض والجبال، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا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 الله غفور رحيم